بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسترون het leven is